أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسِ الذين يخشون ربهم وَلَمْ قَدْ أَنْتَ عَيْنًا إِبْرَاهِيمَ اسْتَذْكُرُ مِنْ قَرَدُوا يُؤْكَهُ مِنْ مَا هَذِهِ سَمَاوَاتِ الَّتِي أَن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 أَلَمْ نَجْعَلْ رب لَهُمْ مَرْطَبًا سَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضِ الَّذِي طَارَهُنَّ på all